السلام نستكمل م الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين ما بدانا من دروس ا ل ت ز ك ي ة وكما تعلمون وصلنا في المره ا ل م ا ض ي ة إ ل ى الكلام على م ن ز ل ة ا ل ي ق ظ ة وهي الانتباه من ر ق د ة ا ل غ ف ل ة و و ر ط ة ا ل ف ت ر ة التي نحن فيها سامع متكلم لينطلق المرء سيرا بعد ذلك إ ل ى الله تعالى وينزل ر ق ي ة هذه المنازل التي ينبغي أ ن تكون من مهماته حتى يمكن ان يسير إ ل ى الله تعالى ف إ ذ ا ما صحت ل ه هذه الكلمات التي قلناها من قبل ا ل ب ص ي ر ة و ا ل ف ك ر ة واليقظه نزل منزل ا ل م ح ا س ب ة ا ل ل ي ل ة نحن نتكلم في م ن ز ل ة ا ل م ح ا س ب ة وهي م س أ ل ة من مهمات الدين ومن مهمات الشيء الصحيح إ ل ى الله تعالى وبغير م ح ا س ب ة لا تكون ت و ب ة وبغير ت و ب ة لا تصح لا صح السيء صح ولا يستمر إ ذ ا ل ت و ب ة كما ذكرنا من قبل هي أ و ل المنازل ووسط المنازل واخر المنازل ولا يستقيم سيرا بغير ا ل ت و ب ة إ ل ى الله تعالى لذلك قال الله تعالى كما كما الاستقامة فاستقم كما أمرت ومن تاب معك المهم منزلة المحاسبة بينا تاب نزلنا في حديث التي هي شغلنا الشاغل في هذه ا ل أ ي ا م ا ل م ا ض ي ة كلها حيث وزعت جداول ا ل م ح ا س ب ة وجلس العبد الفقير ليتابع أ ي أ ح د يود أ ن يرى سيره الى الله تعالى أ و أ ن يحاسب نفسه أ و أ ن يتعلم شيئا يحسن به ذلك السيء ويأخذ به في الاجتهاد الله تعالى وقد أعذر من يقول الشيخ هنا كلام سريع منزلة المحاسبة إلى يقول منزلة سريع ويأخذ في وقد أعذر أنظر به من هنا س ن ب د أ من مدارج السالكين أ و ل ا لنتكلم ع ل ى ق ض ي ة ا ل م ح ا س ب ة في مجملها ومعانيها وبعد ذلك ننتقل إلى قضية المحاسبة وكيفية المحاسبة ومن فوائد وأشياء فأول المحاسبة المحاسبة المحاسبة المحاسبة ترتبط بهذه نبدأ المعنى يعني ذلك هذا ننتقل إلى القضية من تحقق المحاسبة نفهم تحقق تحقق قضية أخرى مهمة ترتبط قضية إن شاء الله تعالى فأول ما نبدأ به المنزلة مداره سلكي يقول في ذكرنا ا ل ي ق ظ ة و ا ل ب ص ي ر ة والفكره والعزم وهذه المنازل ا ل أ ر ب ع ة التي اشرنا إ ل ي ه ا لسائر المنازل ك ا ل ا س ا ث ل ل ب ن ي ا ء وعليها مدار منازل د ا ر م السفر إ ل ى الله تعالى ولا يتصور السفر إ ل ي ه بدون نزلها البته لازم كل واحد يبقى كده ذ ا يستيقظ و يتبصر ويفكر ويعزم ويعزم على السير و ل الله تعالى لا بد إ ن عزم على السير نزل م ن ز ل ة ا ل م ح ا س ب ة ومن م ن ز ل ة ا ل م ح ا س ب ة يصح له نزول م ن ز ل ة ا ل ت و ب ة ل أ ن ه إ ذ ا حاسب نفسه عرف ما عليه من الحق فخرج منه و ت ن ص ل منه إ ل ى صاحبه وهي ح ق ي ق ة ا ل ت و ب ة فكان تقديم ا ل م ح ا س ب ة عليها لذلك أ و ل ى صاحب المنازل قدم التوبه على المحاسبه ة منزلة المحاسبة, يقول من المحاسبة يصح نزول التوبة ثم فقال وتأخير المحاسبة عن التوبة يقول يصح وتأخير أيضا فقال نزول فعل صاحب المنازل ل من ثم كما عن استدرك صاحب وجه معقول أيضا يقول فيه وهو فيه المحاسبة أيضا أن لا تكون إلا بعد تصحيح التوبة تكون تصحيح و بعد م ع ذلك أي ت ح ق ق ي أن ا ل ت س ب ت ي ن محاسبة قبلها تقتضي ا ل ت و ب ة يحاسب نفسه فيعرف ما عليه وما له فلا بد وان يتوب و م ح ا س ب ة بعدها تقتضي حفظ التوبه ة واضح الكلام م ا عشان لعايز المحاسبة لعايز ر بسرعة ة منزلة بقى وبين ينزل ينزل يكرمه يقول ا ربنا يتوب الشيخ والتحقيق أ ن ا ل ت و ب ة بين محاسبتين حتى يفهم العبد السائر الى الله انه لا بد له من ذلك محاسبه ة ق ب ل ا أو قبلها ل على اللغة ن ا ا م ح س ة ق ب تقتضي وجوبها و م ح ا س ب ة بعدها تقتضي حفظها ف ا ل ت و ب ة م ح ف و ظ ة بمحاسبتين وقد دل على ا ل م ح ا س ب ة قوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا ت ق و ا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد ف أ م ر سبحانه وتعالى العبد أ ن ينظر ما قدم لغد ينظر فيما سيلاقي به ربه سبحانه وتعالى وهذا حقيقه المحاسبه ر ن ا ي يبص ب والله ينفع يستصحبه معه ما ي ن فيحاسب ع ش ت و ب منه ف ي نفسه على ما ينفع قبل أ ن يقابل الله تعالى وعلى ما لا ينفع كذلك يقول لذلك قائم اتقل لذلك الله لتنب لغد ما قدمت نفسه و أ ش ا ا ر ن إ ل ي ه ا في ا ل زمن ا الماضي أ ن غد ه ن ا في ه ذ ه ا ل آ ي ة هو أقرب ايام ل أ إلى الله ت ع ا ل ى تعالى لذلك الله في القران آ ن ذكر ل غ يقول الله تعالى ان يكون ا ن ا ب د أن ي ع م ل ل ه ذ ا ا ل ي و م الأقرب اقرب حجر ربنا ا ن ت ت ب ع عند ر ب ن ا بكره يبقى تحسب نفسك وتنظر بما ت ق ا ب ل الله تعالى غدا وهذا هو الخطر الذي ينبغي التفكر فيه والعمل له يقول وذلك إنه مش يبص بقى ولتنظر المقصود ن يعني ف س هتبص ع ل ل ت وسبت إيه إيه وأن ا م أن ينظر ف من ا لا يصلح ليتوب م هذا ويتنصل ويخرج وأن ينظر فيما يصلح ليستفيد به في سيره تعالى إلى الله ل به ل أقول ك ل م من ق ص و د ه ذ النظر ا ما يوجبه ج ب ه النظر ليس النظر هو فقط من كمال الاستعداد ليوم المعاد يقول لك بص ل انظر فيما, قد فيما قدمت لماذا قال كما يقول حتى تستعد للقاء الله تستعد لقاء الله أ و لا فتستعد لهذا اللقاء وتقديم ما ينجيه من عذاب الله ويبيض وجهه عند الله تعالى لذا قال الخطاب الله عنه حاسبوا قبل حاسبوا تحاسبوا عمر عنه رضي بن أنفسكم أن وزينوا انفسكم قبل أ ن توزنوا وتزينوا للعرض ا ل أ ك ب ر يومئذ يوم تعرضون لا تخفى منكم خافيه ا او قال على من لا تخفى عليه اعمالكم صاحب المنازل هنا ذكر المحاسبة ثلاثة بلنا من مجمل الكلام قال ثلاثة هذه أن ت ق ان ي ي س ب نعمه ن و ج ا تقايس ك ركم هذا أول أن ت بين نعمه ا ل ل وجناياتك ا ل التي تقايس ما بين حقيقة النفس يعني بين نفسك وما يكون من ربك لك وبين الحسنات والسئيات هذا الإيه الأول لك والركم الثاني أن تميز ما للحق يعني بين بين حقيقة يعني منك من أن بين نفسك يكون ربك وبين تميز وما لك ف ت أ ت ي ما عليك وكما يقول من التزام ا ل ط ا ع ة يعني ان توازن بين ما لك وما عليك لذلك الأولى الرأس الثانية وجناياتك أن تخيز بين نعم تخيز تميز في بين ما لك وما عليك. تنتقد ما وما الثالثة في فيما القضية إلى هذه القضية. أن تنظر فيما لك أو فيما أتيت من عمل فتعلم أ ن كل ما رضيت من عمل هو عليك ف إ ذ ا رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أ ن أن الله غير راض ي عنك ع ش ا ن الشباب اللي طلعناه اليومين دول يلتزم ش و ي ة كده ي ف ت ك ر نفسه كويس وابتع ب ربنا وماشي المهم يعني و أ ن كل م ع ص ي ة عيرت بها أ خ ا ك فهي عليك أ و فهي إ ل ي ك هذا مجمل الكلام مجمله انك أنت تبتعد تقايز و ل ت بين ما نعم الله وجناياتك ثم تقايز بين ما لك وما عليك في الشر ثم بعد ذلك بعد هذه ا ل م ق ا س ة بينك وبين ما أ ت ي ت منها م رضيته فهو عليك لا يرضى بي عنك ثم الجزء ا ل أ خ ي ر في المحاسبه ة و و وبين بينك الناس أ ن تحاسب نفسك على أ ن ما يكون بينك وبين الناس كل معصيه عيارت بها أ خ ا ك فهي إ ل ي ك بمعنى أ ن ك تحاسب نفسك على علاقتك بالخلق فيما يكون منك لهم من نظر سواء من طاعتك أ و من معصيتهم من طاعتك فتعجب بنفسك فيها فهي عليك أ و من النظر اليهم ع ن ن أ مقصرون ومفرطون تقصيرهم يعود إ ل ي ك وستبتلى به. بهذا المجمل عرفت كيف تقايس وكيف تزن امورك ل اليوم ن الأول تقايس أن بين نعنته ولن يستطيع أحد أن ينزل منزل المحاسد سنقرأها ان تقايس بين نعمته وجنايتك يعني تقايس بين ما من الله وما منك فحينئذ ن ظ ه ر لك التفاوت تقايس باللي ربنا ب ع م ل ه لك واللي انت بتطلعه الى الله وتعلم ح ي ن ئ ذ أن اللي منك طالع إ ل ى الله تعالى هو سبب هلاكك وانه لو كان, مع نعمة فهي لا توازي لو كان طاعه فهي لا توازي نعمه الله وبالتالي علمت أ ن ه ليس إ ل ا عفوه ورحمته او الهلاك والعطر فهمت دي ف ه م ت ولما ا تبص تشوف نعمه ا يظهر لك التفاوت وتشوف المعاصي يبقى عرفت ان ملكش غير عفو ربنا نعمه ن ز ل ه وغفلتك ومعاصيك ومكروهاتك طلعت وبانها ما شكرتش والمعاصي و ا ل ز ن و لن تتب ت ولن تستغفرت ولن تسيرت السير الصحيح يبقى ما فيش ا ل عفو بس عملت ما عملت من الطاعات فلن ت د خ ل إ ل ا بعفوه وبالتالي بقيت لك السيئات تنظر في ك ي ف ي ة التوغل منها ل ع عبد ب د وتبين لك ويتبين لك ح ق ي ق ة النفس وصفاتها وعظمه جلال ا ل ر ب و ب ي ة وتفرد الرب بالكمال و ا ل إ ف ض ا ل و أ ن كل ن ع م ة منه فضل سبحانه وتعالى وكل ت ع ا ل ى و ن ق م ة منه عدل و أ ن ت قبل هذه المقايسه قبل أ ن تقايس تعرف اللي منا كل من ربنا وتنظر في نفسك هذه ا ل ن ظ ر ة حتى تحاسب نفسك ي ق و ل و أ ن ت قبل هذه ا ل م ق ا ي س ة جاهل ب ح ق ي ق ة نفسك وجاهل ب ر ب و ب ي ة فاطرها وخالقها سبحانه وتعالى ف إ ذ ا قايست ي س ت إ ذ ق بين نعمي وجنايتك س نعم ولها ل ا م قد تركت تبين لك حينئذ أ ن ه ا من ب ع كل شر و أ س ا س كل نقص و أ ن حدها يعني تعريفها تعريف ه النفس تعريف ا الجاهله الظالمه ة ا ج لا ة علم لها بذلك و ا ل ظ ا ل م ة لوقوعها في المعاصي ا ل س ي ئ ة و أ ن ه ل و ل فضل الله ورحمته بتزكيته لها ما زكت أ ب د ا ولولا هداه ما اهتدت ولولا ارشاده وتوفيقه لما كان لها وصول الى خير البته علمت مدى افتقارك الى ذلك و ع ل ن ت ما نفسك وما ربك وما منه وما منك وان حصول, ذلك لها يعني حصول التوفيق و ا ل ت ز ك ي ة و ا ل ه د ا ي ة والارشاد لها من بارئها وفاطرها وتوقفها عليه كتوقف وجودها على إ ي ج ا د ه ان توفيقها وارشادها وتذكرتها متوقفه على الله تعالى كتوقف وجودها على إ ج ايجاد د الله لها ا ن ن أنه ليس لها من زيبا كما لها ذاتها ليس و و د كذلك ليس ل ه من ذاتها كمال ذاتها ولا ولا تزكية ولا ه الله ي ة وإنها ت ع ا لها ى علمت فقرك وعلمت ل ل كرم واحتياجك فقرك ت ع ل ى وجوده وعلمت تقصيرك وتفريطك وعلمت ظ ل م ك وجهلك وعلمت كيف تقول حقا أ ب و ه لك بنعمتك علي و أ ب و ه بذنبه و ي في بداية التزكية أن يسير إلى الله تعالى وإن مشاهدة مننا عيب يهديك ويهديني المسلمين ويذكروا وجديد ما مشاهدة مننا ومطالعة والعمل لماذا الكلام من أول مرة من ذكرناه العالف الله تعالى النفس ذكرش أن وإن وبنه ده إلى أول أول هذه ا ل م ق ا ي س ة ا ل أ و ل ى ينظر المرء في نفسه ليرى هذه ا ل م ق ا ي س ة ثم ي ق ا ي س م ق ا ي س ة أ خ ر ى م ب ن ي على ذلك وهي ان يقايس بين الحسنات والسيئات المقايسة فتعلم هذه المقايسة أيها الوصفة المقايسة الثانية مقايسة بين أفعالك فتعلم وما قدر بين بهذه وهذه أكثر وأرجح منك خاصة الاولى بين ما من الله ومنك ا ل ث ا ن ي ة بين ما منك خاص وهذه ا ل م ط ا ي س ة التي نتكلم عليها تشكو تصعب ش ك ت على من ليس له ث ل ا ث ة أ ش ي ا ء نور ا ل ح ك م ة وسوء الظن بالنفس وتمييز النعمه ة من النقمة ا ح ف ظ ا الله ا ل أسترك نور ح من ة وسوء ا ل ظ ب الفتنه ن س و م ي ي ز ا ل ع م من ة ا ل ف ت يعني أ ن هذه المقياس التي ذكرنا بين ما منك ومن الله بين نعمته وجناياتك بين حسناتك وسيئاتك تتوقف على نور ا ل ح ك م ة وتشق على م ا ليس له هذا النور وهو النور الذي نور الله تعالى به قلوب ب أتباع رسله وهو نور الحكمة والحكمة هنا العلم الذي رسله وهو نور يميزه بين العب الذي يميز به ا ل ع ب بين الحق والباطل والهدى والضلال والضاد والنافع والكامل والناقص والخير والشرط ا الأعمال أعمال ا ت ب ل ا راجحها ومرجوحها ومقبولها ومردودها ع ة يبصن به وكلما كان حظ المرء من هذا النور أ ق و ى كان حظه من ا ل م ح ا س ب ة أ ك م ل واتم وهذا النور مهم جدا من وجهتين و ج ه ة العلم وهو علم الفرد وهو اصلاح القلب والنفس والسير الى الله تعالى ويلزمه بهذه ا ل أ م و ر أ ن يتعلم من أ ص ح ا ب ه هيجيب ا لما الوحيد يعني ليس ع ل أمور يقرأ م كده ت ه ا والثانيه ة أ تشك ا ل م ق ا ي س ة على من ليست له ثلاثه أ ش ي ا ء نور ا ل ح ك م ة وسوء الظن بالنفس ك أ ن ه يقول حسن الظن بالنفس لا يمكن أ ب د ا أ ن يجتمع مع المحاسبه ة اللي بيحسن الظن ا ل بيحصن ب ن ف س حاسب اللي ما ما ما طيب وهي ينظر ما قدمت لغد هو كويس؟ ينظر أنه كويس وأنه عرف قدمت تعرف و إ ن ه راض عن نفسه و أ ع م ا ل ه و إ ن الحمد لله ب يعمل و ي س و ي فلما إ ذ ا يحاسب نفسه و ب ا ل ت ا ل ي مما يتوب ذ ا كان قد زكى نفسه ونظر إ ل ي ه ا بعين الرضا ونظر إ ل ى أ ع م ا ل ه ب أ ن ه ا اى شيء اى حسن وانظر يقول الشيخ واما سوء الظن بالنفس ف إ ن م ا احتاج إ ل ي ه ل أ ن حسن الظن بالنفس يمنع من كمال التفتيش كيف تفتش على عيوبك وسيئاتك و أ خ ل ا ق ك ورداءتك وغفلتك ك م ا ل تجهيزك إ ل ى السير الى الله تعالى ويلبس عليه كل هؤلاء ملبس عليهم بفكرين وصمك وعيسين ومجهدين ويلبس عليه المساوية محاسم والعيوب كمالا و لا ي س ي ن الظن بنفسه إ ل ا من عرفها ومن أ ح س ن ظنه بنفسه فهو من أ ج ه ل الناس بنفسه و بربه والثالث مما يشق على النفس إ ذ ا لم يكن له في ا ل م ح ا س ب ة وهو تمييز ا ل ن ع م ة من ا ل ف ت ن ة كيف يتميز المرء ما فيه من نعم وكون هذه النعم تعينه على ا ل ط ا ع ة وكونها أي هذه النعم ليس مستدرجاً بها وكون هذه النعم الله تعالى ترفع قدره إ ل ى الله تعالى وتحاسن سيره وتلزمه, الشك وتلزمه تمام ل ز ت م التعبد وحسنه لله تعالى من أ ن تكون هذه النعم فتا له وهو لا يشعر التي يرى بها ا ل إ ح س ا ن واللطف من الله تعالى ويعان بها على تحصيل سعادته ا ل أ ب د ي ة وبين ا ل ن ع م ة التي يرى بها الاستدراج وذلك يراه في توفيق ويراه في وفي بصري وفي وماله وجاعه وسلطانه وولدي والناس ذلك سنذكر الإيمان كل النعمة تفصيلها الآن الله كما يراه في في بصري يرى عزيزي كما سنذكر الآن إن شاء بدنه سمعه تعالى إن يقول وبين بها بيصلي التي يرى بها الاستدراج يعني حيث النعمة أنه سنستدرجهم من الاستدراج كما قال لا أعلمون مستدرج فكم ت ر نفسه كويس ب ت ع ل يفتكر نفسه هنقول كلام يقول من ه م ق و ل ل ك ا مستدرج شاء الشيخ الله الجملة أحفظها يقول هذي فكمل م كده بالنعم وهو لا يشعر مفتون ا ب س ن ا ء الجهال عليه مغرور بقضاء الله حوائجه ومغرور بستر الله عليه و أ ك ث ر الخالق عندهم أ ن هذه ا ل ث ل ا ث ة علامات ا ل س ع ا د ة والنجاح وذلك مبلغهم من العلم إ ذ ا كملت هذه ا ل ث ل ا ث ة الحكمة النعمة الفتنة يعني وتمييز حينئذ عرف نور الظن بالنفس من وسوء أ ن ما كان من نعم الله عليه يجمعه على الله تعالى يعني يجمع قلبه على الله فهو ن ع م ة ح ق ي ق ة كل ن ع م ة حينئذ ت ر ا ه من الله جمعت قلبك على الله و م ل أ ت ه خشوعا ومحبه و إ ق ب ا ل ا لم تنس بها خالق ولم تفكر في شكرها وغفلت بها عن الله تعالى يقول وما فرقه عن الله يعني ما شتته عن ذكره والاقبال عليه وحسن عبادته وقيام له وما فرقه عنه واخذه منه اي من ربه فهو البلاء في صوره النعمه وهو المحنه في صوره المنحه فليحذر فانه مستدرك ويميزه بذلك ايضا بين ا ل م ن ة والحجه ة إ ذ ت م ي ز هذه السلاسة بين النعمه م بين ن ا ل ة نعمة الحقيقة تجمعك ويميزك ب ن ح ن ة ف صورة وغفلت واستدرجت يقول و فرقتك الرب المنة إذا فرقتك عن وغفلت بها بها كما يقول الشيء م عن ي ي ذلك بين ا ل م ن ة و ا ل ح ج ة يعني بين أ ن تكون منه من الله عليه أ و أ ن تكون ح ج ة من الله عليه أ ع ط ا ه المال فصار منا من الله أ و أ ع ط ا ه المال فصار ح ج ة عليه أ و العلم أ و الوقت أ و غير ذلك مما سيفصله الشيخ هنا يقول ف إ ن العبد بين منه من الله عليه و ح ج ة منه عليه تأمي منة من بين من وبين الله حجة و لا ينفك عنهما يقول المولى سبحانه وتعالى لقد من الله على المؤمنين إ ذ بعث فيهم رسولا من أ ن ف س ه وقال بل الله يمن عليكم أ ن هداكم ا ل إ ي م ا ن ثم يقول فلله الحجات ا ل ونعد ونقول كم سطر ب أمعد ا ل ك ل ا الذي م ذ ن ر ه يقول فكل علم صحبه عمل صحبه يرضي الله سبحانه وتعالى فهو منا و إ ل ا فهو ح ج ة انظر في كل علم تعلمته وتتعلمه و ت د ر ي د أ ن تتعلمه فان لم يصحبه عمل يرضي الله سبحانه وتعالى فهو ح ج ة و إ ل ا فهو منا وكل ق و ة ظ ا ه ر ة و ب ا ط ن ة صاحبها تنفيذ لمرضاته سبحانه وتعالى و أ و ا م ر ه فهي منا و إ ل ا فهي حجه كل ق و ة أ ع ط ا ك عشان تحاسب نفسك, نفسك على العلم وتشوف تحاسب نفسك على ا ل ق و ة وترى فكل ما أ ع ط ا ك من ق و ة إ ن صاحبها كما يقول تنفيذ لمرضاته و أ و ا م ر ه فهي منا و إ ل ا فهي حجه عليه ي س أ ل يوم ا ل ق ي ا م ة عن علمه وعن صحته وعن فراره وعن ماله وعن كل ذلك ولما كان هو محل السؤال يوم ا ل ق ي ا م ة كان محل ا ل م ح ا س ب ة قبل أ ن تحاسب عليه وكل حال صاحبه ت أ ث ي ر في ن ص ر ة دينه و ا ل د ع و ة إ ل ي ه فهو منا و إ ل ا فهو ح ج ة كل حال بقيت نفسك في حال حسن و ب ن ا د ت شويه احوال ح س ن ة وتحركت احوالك ي ا الله تعالى شيئا ما إ ذ ا لم يصحبها كما يقول الشيخ ن ص ر ة لدينه و ا ل د ع و ا ت إ ل ي ه فهو ح ج ة و إ ل ا فهو منا وهنا والدعوات هنا بها إليه نحن أنصح نصرة الكلام أكس لدينك يعني ما ب أ ش ف ح س ن كده و انتهت وفرح به فترك ذلك فهي ح ج ة عليه كما يقول وكل مال اقترن به انفاق في سبيل الله وطاعته لا لطلب الجزاء ولا الشكور, ولا الشكور فهو, ولا الشكور الشكور فهو منا من الله من ا عليه و إ ل ا فهو ح ج ة وكل فراغ, اقترن به كل فراغ انت فيه اقترن به ا ش ت غ ا ل بما يرضي الرب أ و بما يريد من عبده فهو م ن ة عليك و إ ل ا فهو ح ج ة ك لتحسب ذلك كما نقول لتحسب وتحاسب وتقايس هذه ا ل أ م و ر التي هي حجه عليك أ و م ن ة من الله وكم هي ح ج ة وكم هي م ن ة وما درجتك في ا ل ح ج ة و ا ل م ن ة في هذه الامور وتلك ا ل أ ح و ا ل التي يذكر الشيخ وكل قبول في الناس وتعظيم و م ح ب ة يعني رزقت شيئا من ذلك أن الله تعالى اتصل ل ل ه ع ا ا ل ى ت به خضوع للرب و ز ا ء و ز ل له وانكسار و م ع ر ف ة بعين النفس والعمل وبذل افهم ل للخلق ن ص ي ح ة و ن ا وإلا ف هذه و حجة من نفسك السمع ا ا ل م ت ك ل م كل قضيه وتعظيم للناس و م ح ب ة و في قلوب الناس ان لم يتصل به خضوع مزيد خضوع وذل وانكسار ا ل ل ي تعالى مش يشوف نفسه بقى ويتكبر ويحترمه والناس شايف وكذا تجيله وكذا أ و يرى نفسه فوق الناس أ و صار شيئا أ و غير ذلك مما نرى في أ ن ف س ن ا السيئه بل زاده ذلك م ع ر ف ة بعيوب نفسه ف إ ن صحبه ذلك وصحبه بذل ا ل ن ص ي ح ة للخلق فهو منا و إ ل ا فهو ح ج وكل ب ص ي ر ة و م و ع ظ ة ي س م ع ه ا وتذكير وتعريف من تعريفات الحق سبحانه وتعالى إ ل ى العبد اتصل به عبره اي اعتبار ومزيد في العقل و م ع ر ف ة في ا ل إ ي م ا ن فهي منا و إ ل ا فهي حجه إ ذ ا تضع في ج د ا ل م س ح ا س ب ت ك إ ذ ن في هذه ا ل م ق ي ا س ه في الركن ا ل أ و ل أ ن كل ت ذ ك ر ة وموعظه سمعتها إ ذ ا لم يتصل بها ذلك فاعلم أ ن ه ا س ت س أ ل عنها يوم ا ل ق ي ا م ة كونها ح ج ة وهي ليست في ميزان حسناتك ب العكس وكل حال مع او ل ل تعالى ه أ مقام ت ص ل به السير إ ل ى الله تعالى اتصل به السير و إ ي ث ا ر م ر ض ا ت الله تعالى ومراء وايثار مراده على مراد العبد فهو منا و إ ن صحبه الوقوف عنده والرضا به و إ ي ث ا ر مقتضاه من ل ذ ت النفس به و ط م ا ن ن ت ه ا إ ل ي ه وركونها إ ل ي ه فهو ح ج ة من الله عليه ف ل ي ت أ م ل العبد هذا الموضع الخطير العظيم الخطر ويميز بين مواقع المنن والمحن والفتن والحجج والنعم فما أ ك ث ر ما يلتبس ذلك على خواص الناس أ ص ل ه م و أ ر ب ا ب السلوك والله يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم المقياسة اليوم إلى هل يهدي هذه عند من نقف ومعناها و تمييز ا ل ن ع م ة من ا ل ف ت ن ة وتمييز ا ل ن ع م ة أ و ا ل م ن ة من ا ل ح ج ة وتمييز الحسنات من السيئات وتمييز ما من الله ومن, ومن العبد والمقايسه بين ذلك كله و أ ن يضعها فهي م ن ة و إ ل ا فهي ح ج ة و ي ب د أ عليها استكمال المحاسبه د د السعي للغاية المخي الشيخ ا يقول يقول يقول ل ل أخي أخي رضي ب ا لاتمام س ل م عليكم ل دردي و ف ض ا ك جعل درس ل ف ق ه ي و ا ل ث ل ا س ا ء او لبدء ع السيء ت ة وخليفة نفكر نحن إن ش ا الى ل ل ه ت ع ا في نقل درس ا ل ف ق ه أما إلغاء ب ي ه ه و ده الدين الفقه د ه فرض ك ف ا ي اللي ة احنا فرض ي ه ده ف ع كفايه ق ه ل ب و ع اللي احنا, احنا م فقه البيوع هو على فرض ا ل ك ف ا ي ة ليس فرض عين اما ما نحن فيه فهو فرض عين عدم معايرة معايرة احد وأنه احدا بالزن وانه بالزن الا اليه صار إلي يعني عدم نصح ا ل ا خ و ة إ ذ ا ر أ ى تقصيرا أ و شيئا لا هذه شيء والمعايره في الظاهر والباطن شيء آخر أ م اخر رفناع المنكر، هذا لا ل عليه والنصيحة ولكن نصيحة كما يقول الشيخ، هل أن يقولها إن شاء الله ا كما شاء ف في نصيحة إن ش ح ينصح التوبة لا يعاير ولا تعيير تثريد أنه غير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يقيم الحق ولا يسرب كما قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم ا ي و م لا تعيير خلاص و إ ن م ا النصيحه ة المطلوبة ذ ه المطلوبه ن و ع ت ش ف في هذه الأمور جداو ا ا ل أخرى مرة م وتنظر ح س ة المحاسبة وإن جداو لم لابد أن يحصل ل يأخذ أن ع يقول بقى هل لو أ ن ع م ل الله علي بشيء من أ م و ر ا ل ت ز ك ي ة وقصرت في ا ل د ع و ة لله تعالى هل هي حقا م ح ن ا و ح ج ة وتقصير إحنا إيه إثمان إليها وحاجة بنقول بنقول أن ربنا من أمور التزكية وأن يكون من إثمان هذه التزكية أن غزقوا الأمور التزكية لا التزكية تعالى الدرس تعالى اسمع بد أقلمي يقول أمور يدعو يدعو له شي غيره غيره كده التزكية هذه هذه أن يبقى خرج من ع و د ة التزكيه الاخ يقول ما السبيل للخلاص من التشتت وكذا وكذا. تعال ى ه ا د جدوى ا ل م ح ا س ب ة و ع ق د وانا راجع معك و ب ن ا يهدينا السبيل نحن قاعدين عشان يجاب عشان على هذا السؤال س ؤ القى ي الله تعالى في قلبي حب أ خ لكن أ ظ ن أ ن محبته ربما تكون ف ت ن ة ليه فتركته فهل هذا صحيح نعم صحيح اذا س ش ع ر ت شيئا من ذلك أ ن يكون هذا ا ل أ م ر ي ع ط ل ك عن الله تعالى او يسويه سيرك إلي في كثيرة تتألف عاجة ذ ا الكلام المهم ي ع يعيقك عن الله تعالى ن إن كان ي في هذا الله ه ظ ر ك و ب اليه ط ن ك ا كلام ف أن ن ت ت ج ب وحفاظك على نفسك وقلبك أ و ل من زعده منك كما يقولون كيف اوازن, أوازن بالزاي مش بالذال بين ا ا ل التحديث بنعمه الله التحديث والخوف من حاسد س د أ ن قرأتها صحيحة ؤ ا لوها ما ل صحيحة ي ع بنعم إيد إذا الله تحدثت إليه تعالى يقصد طب انت تقصد الحاسد عشان تكلمه في نعم الله ليه؟ ولا انت حاسد ان لا السؤال منطقه تعرف انه حاسد ولا تحدث ب ن ع مش الله تعالى ان كان حاسد أ ن يعرف شكر الله تعالى على ما هو فيه أ و أ ن ي د ع و ه لك أ و أ ن يكون سببا لاي م ص ل ح ة من مصالح ل ح ة د ي غير يقول ن لا ذلك لا بأس ا ل ا ل ن ب ي صلى صيام الله عليه وسلم ا ع في ش ب ن كان يصومه إ لا قليلا فإذا أفطرت أ ر باس ع أو أ خمس ي م م شعبان كن ت أ ي النبي صلى الله عليه ا الله من وسلم صلى المعنى معنى ا لا ت س ك ة أو ل ل ت ع ب د ا يفصلني نقوله ي ليس يجيش ي هذا هذا بالذات الدرس المعنى المعنى ما ف م ع ا عشان الناس ه تفهم المعنى、دي. ما يجيش ي في ا ص ل ن ف يومين ي ثلاث ة ه ي ص و م و ن و ي أ خ ذ حسناتهم ويقول ل ن ا لما افطرهم س ت ق و ى على ر ض ا ج د ي دي د ة مفهوم ا ص ل ن ي صعب السؤال د هذا هو ط ب مش فاهم عشان فاهم احنا بنشرح و يفصلني ة ب ي في ه ع و ز ليه ي في الطاعه ة يسوي بيفاصلني في تفاصلش في تفاصل في النعصية يبقوا سيئتين يبقوا سيئة يبقوا حسنتين الطاعة لا ما ان انت متفصلش في الطاعة. تفصل في المعصية ما الطاعة بدلا ما تتعلم ثلاثة ولا واحدة حسنة انما بقى بقى لا لا ي ا ج ة اي س م شيء اسمها تلات حسنات اما ل س ع و المسابقه والمسابقه ا ايه يبقى ما تيجي ا واللي م افطرهم السؤال سؤالك معنى ك هذه ممكن أصوم شعبان اصوم وافطر شوية ولا ا ن ت ف ا ص ل ي في ترك الطاعة فتفاصلني الطاعة وواضح الكلام هذه ق ص ة م ط ل و ب ة في السيره والله تعالى لا يوجد احد يفصل في الطاعه لا يوجد احد يقول له اصلي عشرين ورقعه يقول له ايه تخليهم عشره اقول له عمرك ما حتصير الى الله لو تفصلني في الطاعه مش حتتقدم الى الله تعالى اقول له اصلي عشرين ورقعه تقول له خليهم عشره لو قلت لك خدني ا ج ن ي ه هتقول له خليهم خمسين جنيه زي ده, ده؟ ا ي د ل ا ل ي ن والعقل ا لان س ؤ ل الشيطان ا تعالى ق سيقوم ل ه ا تصوم خ م س صيام عشان تتقوى الى على رمضان يقول الرسول كان يصومه شعبان الى يومين او يومين、بس. ولو جاء يوم أ و يومين في صيام كان يصومه صار الشهر كله أ و هو كان بلصوم يوم ويوم وجاء يوم ده ي و م اثنين ويوم ويوم ا و ي ا م ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم ل ي و م ا ي و م ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم ويوم ب ي و م ويوم ويوم ت ي و م و ا و م ويوم و ي و ل ويوم ويوم و ي ى م ز ي د الطاعة و ا ل م ج ا ه د ة عليها والنظر الى عاقبه هذه الطاعه ة الحسنه ن ا و ا ا ل و ل صام ا ش ع ب ك و ل ل ما إحنا ا ن ق ا عشان, عشان ساعاتك حضرتش ما الجمعة و ا ل د ي ه في الجمعه الرسول صام شعباء كله ولو كان ترك الصيام هو المعين على الطاعه كان حلول مشرف أ و ل ى صلى الله عليه وسلم و إ ن م ا كان المعين على رمضان هو صيام شعباء كله أو إ ل ا يوما أ و يومين تفهمت تاني فيها لهذا كلام المعين دي يعني, يعني الإشارة بس الناس بس يرسل تقومه تلحق تمشي تروح <تصفيق> عشان تشتغل قصدي في المجاهده و ا ل ع ب ا د ة مش كدا اللي يجري يروح ده يعني مستعجل على ايه على العباده انو ده حال المؤمن موجود ان هو ايه يولنا خرجتم الصلاه الحمد لله ولا يولنا خرجتم الصلاه استغفر الله دي لازم يتعلمها الناس خذوا بالكم و ل ن ا خرجتم الصلاه استغفر الله ولا خ ر ج ت الصلاه الحمد لله استغفر الله وخرج ي ب ق ى من الصلاه ن الصالة ا دي ي تبقى إيه؟ تبقى مدد ل الى ة اللي بعدها ي ب مش ق خ ر ج و ا ل و معلقوا ا بالمساجد وخرجوا ص ل ا ل الصالة ى كفر ة ل م ا بينهما ولا خرج عشان ايه زين يبنون من الوقوف بين يدي الله تعالى ومن الاقبال عليه ومن ا ل ت ل ذ ز بطاعته والانس به و... وبذكره سبحانه وتعالى ولكن ا ا عشان طاعة تانية وأنه يدخل الطاعة تانية يدخل تقويه وانه بعد ل ذ على بقية تعالى ع السايد إلى الله بقية ا ش ا ل أ ح و ا ل بس تتحسن و ن ن س ت ف ه بصح ا ش ي أخونا ا ل ل صلى على ه م س ي د ن ا محمد النبي وأزواجيه ن و ا تفهم و م ي ن وذرياته وأهل بيته ا صحيح ل على آل ي إبراهيم إنك م د النجيد وما فأنا بما كنا وما سمعنا واجعلوا ج ة لنا لا علينا اللهم علمنا ما ينفعنا أ ن ف ع ن ا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا ن س أ ل ك رضاك و ا ل ج ن ة م ن ع و ذ بك من صفاتك و ا ل ن و ر اللهم خذ ب أ ي د ي ن ا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إ ل ي ك اللهم ردنا إ ل ي ك ردا جميلا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم ا ش ه مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا اللهم ا ش ه مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين ربنا ف ب لنا من ازواجنا وذرياتنا ق ر ة اعين واجعلنا للمتقين ا م ا م ا ا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رءوف ا ل رحيم سبحانك اللهم وبحمدك أ ش ه د أ ن لا إ ل ه الا انت استغفرك واتوب ن المحدش يمشي وعطم المناط يحد يعينه أو عشان ل ه أو ي اليك ر إلى الله ت ع واللي يخبر ب د ا ي ر بربك يعرفوا مجموعاتهم ع ا ي ز ي ن يتعرفوا ج ي ب ي ي ت ف ض ل ل أ و ل م ر ة ييجوا